وَلَوَ الزلنا عَلَيكَ كِتابًا فيِي قِطاسِهَا فَلََشُوه بِأَديهٍ لَ قَا الذينَ كهَروا لَق الذينَ كَغَرُوا إه غَا إِللا تِحرُ مُذين وَقالوا لَلا أُزِ عَلَْهِ ملكك وَلَوْ أنزَلنا مَلَكََّقُبَ الأمْرسُ مَ لا يُغَروا